وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت سلمة تخرج من أقواههم إن يقولون إلا تذبا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 إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آبانهم في الكهف سنين عددا ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّهُمْ حِزْبُهُ لَأَحْصُوهُمْ عَلِمَ مَا لَبِثُوا أَمَدًا نَحْنُ نَقُضُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِي ضَيَاءٍ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَذَكَرُونَا فَهَدَاهُمْ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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَكُونُ عَلَيْهِمْ بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى الله كذبا وَإِذ يأحقُوفُم وَماَا يَعبُبُونَ إَِّلهه فَثُ إِ لتحقِي شُررَثُم رَُكُ مِ الرحمَة شُُ لَثُم وَقُصُ مِ الرحمَته وَيهَي لَسُ مِنْ أَننثُ مِ من وترى الشمس إذا طلعت فذا ورعا كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله مَن يَهْدِِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم إِذَا صَارُوا وَهْمًا ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وفلبهم باسق براعيه بالوطيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم ثرارا ولملئت منهم رعبا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 فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلصف ولا يفعرن بكم أحدا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 وكذلك أحثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وأن الساعة لا غيب فيها إذ يتناجعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم وَلََّذينَ غلَكُ عَلَ أَمْلِكِم لََ السَّخيدًا عَلَهِ مَسددَ سََفُولونَ فَل سَسُ وَاضعُهُم كَلتُثُم وَيَخفُونَ خَسَةُ سَادسُهُُم كَلتثُم ادًِا ويقولون سبعة وفامنهم سلبهم قل ربي أعلم بعجتهم ما يعلمهم إلا صليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا لَسْتَ فِيهِمْ مِنْكُمْ أَحَدًا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا إِنْ يَشَاءَ اللَّهُ وَ قل ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لربي لأقرب من هذا وشدا ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازجادوا فسعا قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبْتُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْطِرْ بِهِ وَأَسْمِعْهِ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِكٍ وَلَا يَشْرِكُ فِي حُصْبِهِ أَحَدًا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 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداس والعشي يريدون وجهه ولا تحج عيناك عنهم تريد دينة الحياة الجنيا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلَ نَقْلَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرْقَا وَقُلِ احْقُقُوا مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِن لَّا أَحْتَدِنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا غَثَ بِمَاءٍ كَالْمُهْزِي شِيَ الْوُجُوهِ بِذَا الشَّرَابِ وَثَاءٌ مُتَّفِقَا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار روحا فيها من أساور من ذهب يُحَلَّلُونَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَرْدَأُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَببُرِ بِلَهُمَّ فَلََد لَْن جَعَنَادِِأَخَتِهِ م جَّ سَل بِأَحْمابِ وَحَفَفْناَا خُمذِ نَفْصْلِ وَجَعَناَا بَنَهُمَا شلت الجنتين آتت أفلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلال غما نهرا وكان له كمرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا وَادْخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ الظَّالِمُ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إلَ أَجدًاَّ خَيرًَا مِنهَامُ خَلَبَ قَلَ لَهُ فَحِبُهُ وَهُ وَيحَوهُ أَكَ فَقْْتَ بِالَّذ خَلَقَقَ مِنْ ُ غابِسَُّ مِن لُقَفَةِثُمَّ سَووو فَجُلَ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة تخلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل سَمَاءَ لَهُ وَوَلَدَا فَعَسَى رَبِّي أَن يُسْقِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُخْرِجَنِي عَلَيْهَا فَبَانَ مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا دلقاً أو اصبح ماءها غورا فلم تتقي عليه الصلبا وَأُسِيءَ طَابَ ثَمَرُهُ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنْفَقَهَا وَهِيَ طَامِئَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ فِي أَعْدَائِهِ يَخُورُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وخير حقبا. فاضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما, هشيما تجروه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 ويوم نتجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا فما خلقناكم أول مرة بل زعمكم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الحساب فترى المجرمين مشفقين مما فيه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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فتجدوا إلا إذن سكان من الجن ففتق عن أمر ربه أفتتخذونه ودريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلاً ما اشهد ظلم قلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون الظل لي وَيَوْمَ يَطول نَادُ شُقََّينَ زَعَسم فَدَعوظُم فَلَ يَستجبُ لَهُم وَجَعلُ لَا بَنَظُم م وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ أَنَّ فَضَلاً أَنَّ مَا وَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مُصْرِفًا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مثل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 يَكُونُ ثُنَّةَ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَكُونُ عَذَابُهُ غُلَّا وَمَا أَرْسَلْنَا الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُونَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ واتخذوا آياتي وما أنذروا هدوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأحرض عنها ونسي ما قدمت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 لو يآخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه وَسِيرْكَ الْقُرُونَ أَهْلَكْنَا قَوْمًا لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِاهْلِ مَهْلِكِهِم مَوْعِدًا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَغْرِبَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا خَوْفَهُمَا فَاْتَّخَذَ كِتَابَهُ فِي الْبَحْرِ طَرْبًا إِذْ مَجَا وَذَا قَالَ الْفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نصبا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي لَأَسِيحٌ حُثُوًا وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ بِهِ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ بَلْ ذَلِكُمَا قَوْمٌ لَّا تَاوُدُّ مُنْتَذَا عَلَى آثَارِ الْغَضَفِ فَوَجَدَ عَابِدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا علما قَالَ لَنْ تُسَاهَلَ أَسْتَغْفِرُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِمَ فِرْشَدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا وَكَيْفَ تَظُنُّ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ ٱللَّهُ قَابِرًا وَلَا أَحْصِى لَكَ أَمْرًا قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِ فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْ ذِكْرِ فان طلقا حتى اذا ركبات الثثينه فرقها قال اقرفتها لتفرق اهلها لقد جف شيء امر قال الم اقول انك لن تستطيع معي صبرا قال لا تآخذني بما نسيت ولا ترهضني من أمري ر قَالَ قاح إذ لَ خهُلَ م فأَخواتَ لَهُ قَالَ أأَخواتَ سَنَل جَكسَ بغيرينَك سِنلَقبج شيء أن قلَ أَلَ أَقُكَئِ مَ فَلَ فَسَوْق عَمَع يَ الصضَ قلَ إِن سَأَلْلسُ خَ شَيم بَعْتَهَا فَلكُ الصاحِ بِنِي قدِبَ لَت منَِّدّ عُ فَانْقَلَطَ حَتَّى إِذَا أَتَى يَا أَهْلَ مَدْيَنَ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا فَوَجَدَا ثَمَكًا دَاوُدُ يُرِيدُ أن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 وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْنِذَيْنِ لِتَقَشِّينَا أَيُّ يُرْهِقُهُ مَا قَدَّى لَهُ وَذِكْرَى فَأَرَدْنَا أَنْ يَبْدِلَهُ مَا رَزَقْنَاهُ خَيْرًا مِنْهُ زكاة وأقرب رحما وَأَمَّا الَّذِي فَضَّلُوا فَكَانَ لَهُ نَائِيَيْنِ يَسِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَ سَقْفٍ فَاخِرٍ لَّهُ وَكَانَ أَبُوهُ صَالِحًا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 ذلك تأويل ما لم تستع عليه قبرا ويسألونك عن بالقرمين قل سأسدوا عليكم منه ذكرا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 قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا عِلْمُ الْغَيْبِ فَمَا أَنَا بِظَاهِرِ أن الْغَيْبِ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 كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون وَض يَذَ الطَضُ غَيْل إِ يَفوجَ وَمَسوجَمُ السِدونََة أَوِ فَهَل نجعَ لَكَ صَوجَ فهَلْ نَ جعَلَلكَ خَض جَعَلَ أَن تَجعَد فَلَ لَا وَبَيلَ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينكم رجما آتوني زبر الحديد حتى إذا سوا بين الصدقين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرض عليه خصرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعش ربي جعله دكاء وكان وعش ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض وَأَنُسِ فِي خَافِصِ الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا وَعَرَضْنَا مَا جَفَنَّا يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ عَظًا الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننفئكم بالأغسرين أعمالا الذين ضلت أحيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون خنعا أولائك ك فوب آير ر بج ود تونج حد ف أحمك فدام لَهُ يو ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هجوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوت نزلا قال الذين اتخذوا الاذا لا يبغون عنها حي ولا قلنا لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفذ الكلمات ربي ولو جئنا بذكره مجدا قل إنما أنا بشر مثلكم روحا إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا جزا الله الشيخ عبدالهابي كنافري خيرا على هذه التلاوة الطيبة لهذه السورة المباركة ونفعنا وإياكم بما سمعنا ونود أن نذكر الإخوة الكرام بما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل سورة الكهرب فعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجاء وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ العشر الأوافر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجاء روى هذين الحديثين الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهما وروى البفاري ومسلم عن البراء رضي الله عنه قال قرأ رجل سورة الكهف وفي الدار ذاب فجعل التنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غفيت فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ كلان فإن السكينة نزلت للقرآن وقد أورد الإمام الثلقي في زاد المعاني أن من خصائص يوم الجمعة قراءة سورة الكهف في يومها فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء به يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين وقد علق محقق الزاد الشيخ عبد الخادر الأرنعوت والشيخ شعيب الأرنعوت على هذا الحديث فقال حديث صحيح أخرجه الحاكم فنسأل الله أن يوفق الإخوة الكرام إلى العمل بما جاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل هذه السورة سورة.